بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نتلو عليك من نبى موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 على ل ا ذ ي م ا س ت ض ع و ا الأرض في و ن ج ع ل ه م أهمة ونجعلهم النابلسي و ا ر ث ي و ن م ه م ا للعلوم أ ر ض ونبي ف ه ا الاسلاميه ن ن و و د ه منهما كانوا وأوحينا إلى أم موسى ف إ ذ موسوعه ل ي فأرقيه ا ل ي م و ل ا تخافي و ل ا ت ح ن ي إنا إ رادوه للعلوم ي ك و ه ن ا ل م ر س ل ي ن فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إ ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا نتخذه و ل فاصبح وهم لا يشعرون و لا أ فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ارغبتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أ د ل ك م على أ ه ل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إ ل ى أ م ه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ولما بلغ أ ش د ه واستوى اتيناه حكما وعلما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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إ ن ه عدو مضل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 ف أ ص ب ح في ا ل م د ي ن ة خائفا يترقب ف إ ذ ا الذي استنصره ب ا ل أ م س ي س ت ص ر خ ه قال له موسى إ ن ك لغوي مبين فلما أ ن أ ر ا د أ ن يبطش ب الذي هو عدو قال يا, موسى قال يا موسى اتريد أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س إ ن تريد إ ل ا أ ن تكون دبارا في ا ل أ ر ض وما تريد أ ن تكون من المفلحين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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما وردنا ووجد من دونهم ا م ر أ ت ي ن تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسكي حتى ي ص ب ر ا ل ر ع ا ء وابونا شيخ كبير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 ف ل موسوعه ا جاءه ل ي النابلسي للعلوم الاسلاميه ل ا ا أبت استأجره, إن خير من استأجره استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكح فاحت ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك ستجدني إ ن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أ ه ي م ا ا ل أ د ل ي ن قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول ف ل موسى ا قضى ا ل ث ا ل ي وسار باهله الانس من جانب الطور نارا قال موسوعه النابلسي ل للعلوم ن ا ل ا س ي ا م و س ه ا ا ل ل ع موسوعه ي ن أ أ ن ص ا فلما ر آ ا تهتذ ك ل ن ا م ذ ب ر ا و ل م ي ع ل ب ي ا م و س ى ق ب ل و ل ا ت خ ه إ ن ك من ا ل آ م ي ن اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء و ض م إ ل ي ك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إ ل ى فرعون وملئك إ ن ه م كانوا قوما فاسقين قال رب إ ن ي قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف أ ن ي ق ت ل و ن و أ خ ي ه ا ه ر و ن هو أ ف ص ح مني رساء ف أ ر س ل ه معي ر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 فلما جاءهم موسى ب آ ي ا ت ن ا بينات قالوا ا ما وقال موسى ربي أ ع ل م بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له ع ا ق ب ة الدار انه لا يفلح الظالمون وقال م و س ي ع ه ا ل ى ل ي ن ف ا ع ل ل ي صرحا للعلوم ى إله م س ى وإني لأظنه ن ا ل ك ا ب ي ن و ا س ت ك ب ر ه ووجنوده في ا ل أ ر بغير ض ا ل ح ق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 وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا إ ل ى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكنا أ ن ش ا ن ا هرونا فتطاول عليهم وما كنت ساويا في أ ه ل مدينه اتلو عليهم آ ي ا ت ن ا ولكنا ن كنا مرسلين وما كنت بدان بالطوع إ ذ نادينا ولكن ر ح م ة من ربك ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما أ ت ا ه م من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أ ن تصيبهم م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م فيقول و ن فيقولوا ربنا لولا ارسلت إ ل ي ن ا رسولا فنفت بعاتك آ ي ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أوتي موسى من、قبل. قالوا ب ل ق انا إنا بكل كافرون قل ف أ ت و ا بكتاب من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 ا ل ق موسوعه الظالمين ا ل ن ا ب ل ق و للعلوم ه م ي ت ا ل ذ ي ي ن ن آ ت ا ه م ا ل ك ت ا ب م ن قبله به هم ي ؤ م ن ن و وإذا يتلى ي ع ه م قالوا آ م ن ا به إ ن ه الحق من ربنا إ ن ه الحق من ربنا إ ن ا كنا من ق ب ل ه مسلمين أولئك أدرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا الله واعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم, لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك اهدي م ن أحببك و س و ع ن النابلسي ل ه يهدي م ي ش ء وهو أعلم ا م ن و ق ا ل و ا إن ت ب ع ا ل ه د ى م ع نتخطف ا ن ا أ و ل م ا م ت ل و م ح ر م النابلسي ت ج إ ي ه ثمرات ء تجبى إ ل ي ه ث م ا ت ل ر ز ق ا س ل ن ا ث ر ه وكم أ ه ل ك ن ا من قريه ب ط ر ت معيشتها ف ت ي ك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إ ل ا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القراح ح ت يبعث في أ م ه ا رسولا يتلو عليهم آ ي ا ت ن ا وما كنا مهلك القرى إ ل ا و أ ه ل ه ا ظالمون وما أ و ت ي ت م من شيء فمتاع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وزينتها وما عند الله خير و أ ب ق ى افلا ت ع ف ل و ن افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ك م ن م ا ت ع ن ا ه متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ثمه ويوم ا ل ق ي ا م ة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء أ غ و ي ن ا أ غ و ي ن ا ه م كما غوينا ت ب ر أ ن ا إ ل ي ه ما كانوا إ ي ا ن ا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و ر أ و ا العذاب لو أ ن ه م كانوا يهتدون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 له الحمد في الاولى و ا ل آ خ ر ه وله الحكم واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من إ ل ه غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون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 ونزعنا من كل أ م ة شهيدا فقلنا ه ا ت و برهانكم فعلموا أ ن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إ ن ق ا ر و ل كان من قوم موسى فبغى عليهم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 نصيبك م ن الدنيا و أ ح س ن ك م ا أ ح س ن ا ب ل ف س ا د ف ي ا ل أ ر ض إن ا ل ل ه ل ا ي و م الاسلاميه م م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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولوا نويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أ ن من الله علينا لخسف بنا وكانه لا يفلح الكافرون تلك الزار ا ل آ خ ر ه نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء موسوعه ا و م ن ج ا ء ب ا ل س ي ئ ة ف للعلوم ا ا يجزى ذ ي ن م الاسلاميه ربي ع ل م من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أ ن يلقى اليك الكتاب إ ل ا ر ح م ة من ربك فلا تكونن ظهيرا ل ك ا ف ر ي ن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 كل شيء ه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم ا ل ا س ل ا ع و ن